قدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني وَلْحَمْدُ لِ رَبِّكَ لَعَالِمِ مَا لَنَا إِلَّا مَا أَعْطَيْتَنَا لَكَ الْحَمْدُ إِلَى الأَبَدِ قُلْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا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 o وَكُلٌّ مِنْهَا رَادًّا أَيثُ شِئْ تُما وَلَا تَقْرَبَاهُ بِهِ اجَاءَتْ فَتَكُونَ مِنْ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُم مِّمَّا كَانُوا فِيهِ وَقُلْنَا ابْتُلِعْ طُبَعُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ لِنَعْدُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ تَبَعَ لِي إِنَّ نُوحًا تَوْ